الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه الليلة ليلة الثالث والعشرين من رمضان من الليالي المهمة جدا التي يرجع فيها إصابة ليلة القدر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وإصابتها إنه سميع مجيب ونعود إلى الدرس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فإن من قصص القرآن العظيم قصة سبأ قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال كلوا من رز ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير سبأ من ملوك اليمن سبأ من ملوك اليمن وأهلها وكانت بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام منهم وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشتهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم وبعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى ثم أعرضوا عما امروا به فعوقبوا بإرسال السير والتف... السيل والتفرق في البلاد روى الإمام احمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبا ما هو أرجل أم امرأة أم أرض فقال بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن فسكن اليمن منهم ستة من أولاده العشرة وهؤلاء أولاد غير لا يشترط أن يكونوا أولاد مباشرين المهم أن من صلبه عشرة أولاد سكن منهم اليمن ستة قال وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون فمذحج وكندس والأز والأشعريون وأنمار وحمير عربا كلها واما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث اسناده حسن وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند اسناده صحيح وروى الترمذي رحمه الله عن فروة بن مسيك المرادي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ف ذكر في الحديث فقال رجل يا رسول الله وما سبأ أرض أو امرأة قال ليس بأرض ليس بأرض ولا امرأة, ولا امراه ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة سكنوا باليمن وتشاءم منهم اربعه يعني سكنوا بالشام فأما الذين تشاءموا في الشام فلخم وجذام وغسان وعامله وأما الذين تيامنوا فالأز والأشعريون وحمير وكندث ومذحج وأنمار قال ابن كثير رحمه الله ومعنى قول صلى الله عليه وسلم ولد عشر من العرب أي كان من نسل هؤلاء العشر الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صله بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر، كما هو مقرر مبين، كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. إذا هؤلاء العشرة ترجع إليه القبائل العربية، وحصل أن منهم من كان من اليمن ومنهم من رحل إلى الشام. فإذا بالشام قبائل عربية أصلها من اليمن، أصلها من اليمن والتفرق هذا حصل بعد سيل العرم ولذلك قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتيامن منهم ستة وتشاءم من منهم أربعة أي بعدما أرسل الله عليهم سيل العرم منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها فإذا قال قائل القبائل العربية الموجودة في بلاد الشام كيف ذهبوا إلى بلاد الشام ومتى ذهبوا إلى بلاد الشام فيقال بناء على هذا الحديث تاريخيا ذهبوا بعد سيل العرم لما فرقهم تفرقوا في البلدان السيل هذا فرقهم إذا هذا كان سبب ذهاب هذه القبائل هؤلاء رؤوس القبائل العربية هؤلاء الذكور الذين تناسلت منهم القبائل العربية في بلاد الشام وكذلك في اليمن وقد أنعم الله عليهم أولا قبل السيل أنعم عليهم ليوحدوه كما قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في محلهم الذي يسكنون فيه آية من النعم الوفيرة وأغدق الله عليهم الأشياء العظيمة جنتان عيمين وشمال عيمين بلدتهم, عيمين بلدتهم جنة وعن شمالها جنة والجنة البستان العظيم هذه الجنان متراكبة الأشجار وافرة الثمار متنوعة العطاء يحصل لهم بها الغبط والسرور فأمرهم الله بشكر, بشكر هذه النعمة قال كلوا من رزق ربكم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فهذه النعم التي أمرهم الله تعالى بشكرها كانت تتمثل برزق رغيد رزقهم الله من هاتين الجنتين وبلدة طيبة حسنة الهواء قليلة الأمراض وعدهم الله عز وجل إن شكروه أن يغفر لهم وقال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لكن ما حصل هذا منهم فأعرضوا أعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكره وعدلوا الى عبادة الشمس من دون الله كما قال الهدد لسليمان عليه السلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم اوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرف عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون نتيجة لهذا الكفران يعني بدلا من أن يعبدوا الله ويوحدوا فإذا بهم يشركوا يعبدون غيره مع أنه هو الذي انعم عليه فانتقم الله منهم كيف كان الانتقام فأرسلنا عليهم سيل العرب والله إذا قال شيء كن فيكون سيل بحر نهر كل فالله عز وجل أمر بهذا السيل بهذا السد أن يسيل عليهم فأرسلنا عليهم سيل العلم الماء الغزير الشديد فتحطمت الجنتان وتبدلت الأشجار المثمرة الانيقه النظرة صارت أشجار لا تقع فيها كما قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم السابقه المثمره اليانعه النضره كثيفه الاشجار والثمار جنتين اخرين لكن ماذا فيها ذواتي اكل لكن قليل اين هو من الاكل السابق لا يقارب اكل خمط واسل الخمط والاسل نوعيات رديئة من الطعام جدا وشيء من صدر قليل أنفع الصدر أنفع من الاشجار السابقة ولذلك قليل لكن لا يقارن لا الصدر ولا الخمط ولا الأثن بما كانوا عليه اين الثمار الناضجة والمناظر الحسنه والظلال العميقة والأشناء نهار الجارية تبدلت كلها إلى شجر شوك كثير وثمر قليل بسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم وعدولهم إلى الباطل ولذلك قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا عاقبناهم بكفرهم وهناك ناس في هذا الزمن الله أنعم عليهم بنعم وفيرة وأعطاهم أموال قائلة ولكنهم طغوا فسلبهم الله إياه فيقول لك كنا فوق صرنا مديونين الآن أنا توي طالع من السجن بسبب ما حصل من الديون المتراكمه عليه فعلا هناك أناس كانوا أصحاب ثروات انتقم الله منهم بسبب طغيانهم وصاروا مشردين مطاردين أحوالهم في ضنك وشده ضيق ذلك جزيناهم بما كفروا وعاقبناهم وهل نجازي إلا الكفور فالمجازة هنا خاصة بالعقوبة لأن الله يجازي على الحسنات ويجازي على السيئات لكن هذه عقوبة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها الآن يسر لنا نعمة أخرى من النعم التي أعطاهم الله إياها أن نعمه عليهم لم تكن فقط في بلدهم لكن حتى خارج بلدهم خارج البلد في نعم كيف؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيد سيروا فيها ليالي وأياما آمنين كانوا يحتاجون للتجارة ويسافرون يضربون في الأرض وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قيل الشام لأن الله بارك في الشام مسجد الأقصى وما حوله الشام فجعل الله من مكانهم في اليمن إلى الشام طريق التجارة هذا كله طريق ميسر سهل كيف جعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهرة بين واضحة يعرفها المسافرون متقاربة متواصلة بحيث لا يحتاج المسافر إلى زاد وماء بل يخرج من بلدته في اليمن مثلا يجد قريب منها بلدة على طريق السفر الى الشام ينزل بلدة هذه يمشي يجد بلدة أخرى يمشي يجد بلدة أخرى وهكذا بلدات كثيرة على الطريق يعني جعل لهم طريق سفر مأهول بالبلدات والقرى بحيث أنهم لو أرادوا السفر يسر عليهم الطريق لا يحتاج حمل زاد كثير وماء ويقطع مفاوز وصحاري لا طريق تجارتهم طريق عامر بالبلدات الظاهرة وقدرنا فيها السير بحيث يعرفونه ولا يتيهون فيه قدرنا فيها السير جعلنا هذه القرى على مسافات معينة معروفة وقرى ظاهرة على الطريق بينة فلا يضيع ولا يتيه ولا يحتاج حمل زاد كثير وأيضا المسافات معروفة واضحة وقدرنا فيها السير يعرفونه ولا يتيهون كان سفرهم آمنا لا خوف فيه ما في قطع طرق في أمن في طريق السفر ولذلك قال الله سيروا فيها ليالي واياما آمنين فالأمن كان في الليل وفي النهار سيروا فيها ليالي واياما آمنين سواء في الليل أو في النهار الطريق آمن لكن ما لا فائدة ما استجابوا ولا قدروا ولا شكروا النعمة ما قدروا الله حق قدره ولا شكروا نعمته كفروا بالله ملوا النعمة لدرجة السفه، السفة والطيش البطر قالوا ربنا باعد بين أسفارنا ملوا النعمة وطلبوا أن تتباعد الأسفار بين القرى التي كان السير فيها ميسره وفي قراءة أخرى ربنا بععد بين أسفارنا أحب المفاوز التي يحتاجون فيها إلى قطع الزاد والرواحل وأن يسيروا في الحر والخوف، وهذا يذكرنا بما طلبه بنو إسرائيل من موسى الله اعطاهم المن والسلوى وأشياء يسيرة جدا لا تحتاج إلى جهد أنواع من السمان يصيدونه بسهولة وحلوة ويأتيهم رغدا ماذا قال بني إسرائيل لموسى مع كل هذه النعم قالوا ادع لنا ربك يخرج جدا ما تنبث الارض من, من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها يعني واحد يعدل يعدل بالمن والسلوى يعدل بالمن والسلوى البصل والثوم والكراث والعدس بصل من النعمه وهؤلاء كذلك ولهذا قال موسى لبني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وعوقبوا على ذلك اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنه وباء بغضب من الله وقال عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ظلموا انفسهم إذن كفروا بالنعمه فعاقبهم الله فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق صارت سيرتهم على السنه الناس جعلناهم احاديث يثمر بها المسافرون جعلناهم اخبار شيكان ومضى وصار قصه صار الناس يروها لبعضهم ذهب اجتماعهم وانتهت ألفتهم وعيشهم الهني وتفرقوا في البلدان وصاروا شذر مذر حتى صار يضرب بهم المثل إلى الآن عند العرب في امثال العرب تفرقوا أيدي سبأ تفرقوا أيدي سبأ إذا واحد اراد يضرب مثل بتفرق الشيء وتبع وتشتته مثلا مجموعة من الناس أو قبيلة تفرقوا فيقول تفرقوا أيدي سبأ يعني كما تفرق أولاده في البلدان فرقهم الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فهكذا حل بهم العذاب وبدلت النعمة نقمه وتحولت العافية إلى بلاء وصارت العقوب على ما من الكفر والآثام وكان في هذا عبره ودليل على قدرة الله وبطشه ونقمته لكل صدار عبد شكور على النعم، فالصدار الشكور هو الذي ينتفع بهذه القصه ولهذا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فإذا من فعل مثلهم فعل به مثل ما فعل بهم وشكر الله تعالى لحافظ النعمة وينتقم الله ممن كفر بالنعمة والجزاء من جنس العمل قال مطرف رحمه الله نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا اعطي شكر وإذا ابتلي صبر وهذا معنى حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ابليس الذي اغواهم فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين من الذين لم يكفروا بالنعمه لان المؤمنين ليس له عليهم سلطان صدق عليهم ابليس ظنه ابليس ما اجبرهم اجبارا ابليس دعاهم الى الاماني والغرور فأطاعوه قال الحسن البصري والله ما ضربهم بعصا ولا اكرههم على شيء وما كانوا الا غرورا وامانيا دعاهم إليها فأجابوا وهذه القصة فيها فوائد متعددة إذ أن سماء يعتبرون نموذجا عمليا لكل من تمرد على أوامر الله واستخدم النعم في غير وجهها في بعض البلدان التي تسلط عليها من تسلط كان فيها نعمة كبيرة وخير لكن يقولون كان الواحد اذا اكل من السندوتش لقمتين ركله برجله الباقي يجعله مثل الكره برجله فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وسلط عليهم من أراضي الخلق من سلط وهكذا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ والقرآن فيه تحذيرات من الله سبحانه وتعالى لمن أنعم عليهم أن يسلكوا سبيل قوم سبأ لقد ذكر الله تعالى, في القرآن تعالى لنا في القرآن مواضع أن الكفار تمتعوا في الدنيا بجنات وجنة وجنتين ولكنها زالت ذكر لنا قصة صاحب الجنتين وأصحاب الجنة وسبأ جنتين عيمين وشمال فها هو قو قوم سبأ قد أزال الله جنتيهم وصاحب الجنتين في سورة الكاف وحيط بثمره انتهت وأصحاب الجنة في سورة القلم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وفرعون ومن معه فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم فالله تعالى يعاقب بإذهاب النعمه هذا هو الشاهد العقوبه بإذهاب النعمه اذا لم تقدر حق قدرها ولم تشكر اذهبها الله سلبها من هي عنده بسبب عدم شكره والرزاق هو الله تعالى ومن العبر العظيمة قوله تعالى كل من رزق ربكم أعطاهم رزقا لكن أعرضوا وتولوا أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم سنه الله التي لا تتبدل ولا تتخلف قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون النعمة إذا لم يقوم العبد بشكرها ستكون عذابا وعقابا هذا الماء الذي كان نعمة لسبأ صار عقوبة عليهم تحول إلى سيل حطم جنتيهم ذلك جزيناهم بما كفروا قال شيخ الإسلام من تيميه رحمه الله والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب يعني ما يهلك الله قوما بلا سبب منهم ما يهلك الله قوم بدون معاصي ما تجي عقوبة على قوم إلا في معاصي ما في قرية أو قبيلة أو بلد صالحه جاءت عقوبة عامة قال الله عن سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما كنا مهلك القرى وإلا وأهلها ظالمون وكذلك فإننا عرفنا من الآيات أن الذي ينتفع هو صاحب الصبر والشكر الصبار الشكور أما المعرض فلا ينتفع وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولذلك كان الصبر على ثلاثة أنواع نصبر على الطاعات نعملها الواجبات نقوم بها نصبر عن المعاصي فنجتنبها ونحذر منها ولا نقع فيها نصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حلت بنا نصبر عليها لا نجع لا تنوح المرأة لا تشق ثيابها لا تقطع شعرها لا يجوز الاعتراب على أقدار الله ولا أن يلام الله على المصيبة وشكر الله عز وجل يكون بثلاثة أشياء بالقلب بالإقرار بالنعمه والعلم انها من عند الله ونسبتها إليه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قال المؤمنون مطرنا بفضل الله قال الكفار مطرنا بنوء كذا وكذا اذا شكر النعمة الأول بالقلب الاعتراف للمنعم ابوء لك بنعمتك علي أعترف. وباللسان التحدث بها والثناء على الله بها فيقال يشكر الله عز وجل على النعمة فيقال الحمد لله كم ذكر من الأذكار فيه الحمد لله على الطعام الحمد لله وعلى الشراب الحمد لله وإذا لبس اللباس الجديد الحمد لله وإذا دخل الخلاء وخرج الحمد لله الذي أذب عني أذى وأذقني لذته، وهكذا يحمد الله تعالى على النعم يوميا وبالجوارح أن تعمل بها بطاعة الله وأن تسير إلى طاعة الله وبيديك وتنظر بعينيك وتسمع بأذنيك ما يرضي الله وهكذا فتشكر ربك بالجوارح. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور قال القرطبي في هذه الايه سؤال ليس في هذه السوره اشد منه وهو أن يقال لم خص الله تعالى المجازاه بالكفور ولم يذكر اصحاب المعاصي فتكلم العلماء في هذا فقال قوم ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر قال مجاهد يجازى بمعنى يعاقب وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته والكافر يجازى بكل سوء عمله فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب قال طاووس هو المناقشه في الحساب فأما المؤمن فلا يناقش الحساب وقال النحاس واولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها أن الحسن قال مثلا بمثل وهل نجازي إلا الكفور مثلا بمثل وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب هلك فقلت يا نبي الله فاين قوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسير؟ قال إنما ذلك العرض إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك وهذا اسناد صحيح وشرحه أن الكافر يكافىء على اعماله ويحاسب عليها ويحفظ ما عمل من خير وهذا يبينه قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وفي الثاني وهل يجازى الا الكفور ومعنى يجازى يكافا بكل عمل عمله ومعنى جزيناهم وفيناهم فهذه حقيقة, فهذه حقيقه عظيمه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الشاكرين الصابرين ومن العابدين المنيذين والتائبين الأواهين إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا